خمسة عشر. استمع للجمل واقعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أنا أكتب. أنا أذهب. أنا أجلس. أنا ألعب. أنا أقرأ.